book 2 80 80 bisheshana lu 3 al sifat 3 al sifat 3 aame vadda kokka undi hiya ladayha kalb هي لديها كلب اعكوكه قددي الكلب كبير الكلب كبير عام بدها وكه قدكوكه عندي هي لديها كلب كبير هي لديها كلب كبير عام كي وكا يلو عندي هي لديها بيت هي لديها بيت ايلو تشنه دي البيت صغير البيت صغير عامكي تشنه يلو عندي هي لديها بيت صغير هي لديها بيت صغير اين اكو هوتل لو ينتنار هو يسكن في فندق هو يسكن في فندق ا هوتل تشابكدي الفندق رخيص الفندق رخيص اين وك تشوكا هوتل لو اونتنار هو يسكن في فندق رخيص هو يسكن في فندق رخيص عاينكي وك كار عندي هو لديه سياره هو لديه سياره ا كارو كريديني دي السياره غاليه الثمن السياره غاليه الثمن عاينكي وك كريدينه كارو عندي هو لديه سياره غاليه الثمن هو لديه سياره غاليه الثمن عاين وك نవల చదువుతున్నారు هو يقرا روايه هو يقرا روايه ఆ నవల విసుgga ఉంది అరివాయ ముమిల్ల అరివాయ ముమిల్ల ఆన విసుgga ఉన్న ఒక నవల చదువుతున్నారు هو يقرأ رواية مملة هو يقرأ رواية مملة عامه وك سينما تشوستندي هي تشاهد فيلما هي تشاهد فيلما آ سينما utsaha karanga undi الفيلم مثير الفيلم مثير విజిట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ బిఓ డాఈ ఫర్ దుక్ అండ్ దెక్స్